يه الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام بسم الله اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخوان ما زال الموضوع اللي الوسائل اللي كان استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في عيش يثري حياه طيبه وكيف نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوسائل وهذه الطرق في عيش حياه في هذه الدنيا ويفوز في دنياه وأخرى وكذاك ينجح في هذه الحياة من هذه الطرقة التي تعملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتنى بما أرى في بس السابق هو تتعامل مع النقد إذا ما نقيت أو أنكر عليك كيف تتعامل مع الإنكار عليك أو كيف تتعامل مع النقد طيب هناك نوع من النقد هناك النقد المقصود من ورائه بناء شخصيتك وتقويم هذه الشخصية وتقويم الخطأ وتقويم المسيرة وهناك نقد أو إنكار في قصد أن يشل من أمامه وشل هذا الإنساء والقضاء عليه أمن ناحية النقد هذا مقصود به أن يشل من أمامه ويقضي عليه ويهلك من أمامه فالنبي صلى الله عليه وسلم تعال مع النقد هذا وهو ما يسمى النقد غير البناء أو بإنكار غير البناء فقالوا عن نبي شاعر قالوا المجنون قالوا الكدار قالوا صاحر قالوا وقوارت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل كان يخفف من آلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كما يقال الصراح على قدر الألم ولا في أنك يتؤلمهم لذلك هم يصيحون بصوت عالم يشد في الألم كل مريض يشتد صياحه يشتد ألمه فكاكم تقولوا هذه الأقوال عليك لأنك آلمته كثيرا فهو طريق النجاح في حright وإذا كاللح كان الخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومواسيه فسار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق وشق النبي صلى الله عليه وسلم طريقه فقد فعلن أنه هذا النقد وذلك أبلسنا ناجح ولو أنه لم يكن ناجحا لما انتقد النبي صلى الله عليه وسلم ولما اجتمع الكفار لنقذ النبي صلى الله عليه وسلم في أي قضية في القضية كما يقال الصغيرة والكبيرة حتى في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على الذنيحة كان نقذر النبي صلى الله عليه عليها لماذا تحرم الميتة وتحل الميتة التي أهلكها الله عز وجل وأماثها الله عز وجل أنت تحرمها بينما التي تذبحها بيدك وتذكر اسم الله عز وجل هي مضاحة هذا النقبة فيس فاهم في الحله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الى هذا النقد لان هذا النقد هو طريق النجاح بل لانه قد سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاح لذلك تنتقد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الانتقادات ساع لا تقدم ولا تؤخر فان ده يكون هذا النقد مقون لك وان النبي صلى الله عليه كان هذا النقد انه مقون له والله اعلم كان حس النبي صلى الله عليه النبي صلى الله هذا منهج وإذاك لقى لهذا النقد يدلب أنك أغبت غيرك وأنك كلما علوت كلما زاد صلافه وكلما زاد نقده وهذا يعني بأنه كثرة الحساب وما يحسد الإنسان إلا على نعمه ما يحسد الإنسان على مصيبة هل رأيت إنسان لصابي مصيبة فيحسد عليها ولا يحسد الإنسان على النعمة فإذاك هذا النقد غير مدنى يدلب أنك سائر على نعمة وإنهم يرون النعمة فيك لذلك هم وإذا هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق وإذا يقال بأن يعني الميت والجسد الميت ما يرفس والحيوان الميت ما يرفس إنه حيوان ميت منت خائف منه لكن ترفس وتضرب الحيوان المخيف اللي, اللي أتاك لينتهشك لي أو لي يهجم عليك لإذاك أنت ترميه بشيء أو تضربه بشيء لكن إذاه سائل بعيدا عنك أوه ميت ميته فأنت ترميه وترفيسه وما يحتاجه فهذا يجب قال بأنك, بأنك ناجح وقال لك صاحب نعمل ولذلك انت قلت مثل هذا النقد غير البناء أنا القسم الثاني هو النقد البناء كيف تتعلم مع هذا النقد أو كيف تتعلم مع الإنكار عليك لنعلم بأن هذا النقد هو مقوم لك النقد هذا هو يقوم طريقك يقوم مسيرتك وهذا كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسريد النبي صاحب الله من هذا النقد ما كان يظن هذا النقد انه نقد مؤلم كان بدلنا هذا النقد هو هو طريق النجاح وفعلا عندما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم مع النقد وتعامل مع انكار بهذه الطريقه نجح النبي صلى الله في اقل فتره زمنيه في فتره زمنيه بسيطه جدا ولذا كان الغرب وعالماء الغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان فتره بسيطه جدا سوف يقود العالم وسوف يغير امه امه ما تجتمع على شيء الصعي يجمعها ويغير هذه الأمة ويقوم مسيرتها وغير أحكامها ويغير حدودها ويغير أحوالها كانت أمة تسعى في القتل وجمع المال ويسرق الدماء والسرقة والنهب وما تقاد من قبل الرجل واحد فسطاع النبي صلى الله عليه وسلم خطرة بصير أن يقود أمة كاملة ويجعلها أمة مجاهدة تفتح العالم ويهاب منها العالم والأمة تهاب منها مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صرته بالرعب مسيرة شهر كيف استضاع النبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع من هذا النقد كان هذا النقد ينتفع النبي صلى كثيرا فكان يقوم بسيره هذا مثال عندما خرج مجموعه من الصحابه في شهر الحرام وقتلوا كافرا في شهر الحرام فانتقدهم الكفار قال كيف في الشهر الحرام يغتل هذا انت هيك شهر حرام النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا ولهذا الله عز وجل قال السنه كل شهر حرام في قتال فيه القتال فيه كبير، أي القتال فيه كبير من الكبائر. وعذل قلب علاقة وصد عن سبيل الله وكفهم به والمسجد الحرام واخراج اهله منهم اكبر عند الله، هم فعلوه اكبر، فإن هذا كبير من الكبائر لكن هم ما فعلوه اعظم والفتنه اكبر من القتل. يعني فتنتهم لتكفير الناس ولجبار الناس على الكفر هذا اعظم من القتل في الشهر الحرام. ولكن النبي صلى الله هذا النقد وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في الشهر الحرام فانتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر آخر في غزة أحد عندما حصل ما حصل للصحابة وعندما بعض الصحابة أصل الأوامر النبوية هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة من خلال هذا النقد الذي حصل وخالة المصيب التي حصل في غزة أحد والله عز وجل بيّن هذا الخطأ الذي وقعوا فيه فامتفع الصحاب بعد ذلك ولذلك في غزة حنين عندما فر مجمعنا من الصحابة ماذاهم النبي صلى الله عليه ICE في الصلح دايبية في الصلح دايبية وفي كلاء غزة الخندق ما خلفوا أغامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفه أغامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهاいい assurance أرمي أبا صفياك فذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيها حدث ولا تحدث شيئا فامتفع من غزة أغز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم الصحابа ه نفس الشيء في في صلح حذيبيه ما خالف أمر, امر النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا دلغه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يناقشوا فيها ولكن ما خالف امر النبي الله عليه وسلم رغم ان وصفك ولكن ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعلمهم خلال هذا النقد ان المصيبه التي حصلت بسبب المعصيه ليس المعصي من اطاعني فقط اطاعني ومن فقط اخطاني بعداك الصحابه خلاص النبي صلى الله كل مساله هذا عن امر نبي صلى الله عليه وسلم نمشي في عبس وتولى عندما انزل الله عز وجل قوله عبس وتولى قيل امر بالام مكتوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه الى قريش ويناقش قريش فانتاب الام مكتوم فالنبي صلى الله عليه ابس في وجهه من قال الكافر الدين ويدر الله عز وجل فعند الله عز وجل قوله عبس وتولى إن جاءه الاهل وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى أو يرشى فأنت له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغناه فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا النقل النبي صلى د في عذاء اخذ يرحب بابن مكتون وجعله مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله اماماً على المدينة او اميراً على المدينة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم احد الغزوات كذلك من انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النغم ان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اصيف في غزة احد وكسرت رباعيته وجلح النبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرق القوم شجوا وجه نبيه فقاله الله عز وجل ليس لك من امن شيء او يتوب بعد او يعذبهم فانهم ظالمون وعندنا دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان فصلى كاذب المسلمين وعذبوا المسلمين كيف نزلت هذه الايه في هذا المنظر ليس لك من امن او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون بعد ذلك الله عز وجل عندنا عاتبوا هذا العتاب اس ابو هريره الى النبي صلى الله عليه او بعدها فقال يا رسول الله أمي تسبك أمي تسبك فدعو الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدي أم أبي هوريا ماذا عليها دعو النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل هداعها أتى طفليا بالعرض دوسي قال يا رسول إنه دوسا استعطت فدعو عليها ادعو على دوس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم béدي قال فهلك الدوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدي دوسا وأتبه ما دع عليهم دع النبي الصلاة والسلام يعني ليس لك من اندي شيء أو يتوب أياهم أو يعذبهم فإنهم��겠습니다 انتفع النبي الصلاة من هذا النقد وانتفع النبي الصلاة والسلام هذه النصيح وهذا التوجيه ما خذر定 النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم تحجن وإنما انتفع من مثل هذا ودالك تقومت المسيرة وخضعت الجزيرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بالخضاء العالم بعد ذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكل النبي جهل كان يسبب النبي صلى الله عليه نفس صفرابه بعد ذلك عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطلب لهم العفو فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا夢 وأصبحوا قادة لهذه الأمة قادة في الحروب فانتفع ليس لك من أمني شيء عندما دعا على من آذا الله عز وجل وقال ليس لك من أمني شيء بعد ذلك من يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه يدعو له انتفع من هذا التقويم من النبي صلى الله عليه في الله عز وجل في تقويمك الكفار. من الذين صلى الله عليه وسلم في العهد المكي اجعل لهم وقتا ومجلسا واجعل للضعفاء مجلسا فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرودهم فتكون لهم بعدهم" بعد ذلك في الأهد المكي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني عندما اتى ابو قبل فتح مكه أراد أن الوضع بعد صلح هديبي قال فتماكي يستشف الوضع هل سيئت النبي صلى الله عليه وسلم القتال بعد أن غدرت قريش أم لا فمر أبو سفين كان في راية مسلم على مجموعة من الصحابة وضعاف الصحابة أو في راية الإمام أحمد مر على ضعاف الصحابة كبلال وصهيد وبن مسعود فعلوها مر عليهم وهو سيد قريش الآن قال هلاء الضعفاء قالوا ما نالت سيوفنا من عدو الله اشوفنا ما مش معدوله من, من ابي سفيان ما قتلت سنيهم ابو بكر فقال كيف تقولون هذا الكلام لسيد قريش كيف تقول هذا الكلام لسيد قريش وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا تزورن الذين يدعون ربهم دون اداته يريدون وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي بكر يا ذا الذكر لان اغضبتهم لقد اغضبت ربك لان اغضبت هؤلاء القعفاء تواب الله عز وجل لان اغضبتهم لقد اغضبت ربك فذهب ابو يطلب منهم مغفرة يطلب منهم مسامحة فقال أنت سيدنا وأنت شيخ المسلمين لكي لا تجارز عنك الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علىك يوجه بهذا التوجه الذي يوجهه الله عز وجل به أخذ وجه الصحابة وفعلا قامت هذه الدولة الإسلامية ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حتى يكلم الصحابة يعني الضعاف الرامس عن سعل المقاطل ذلك يعتبر صلى الله عليه وسلم صلى نزل في صلى الله عليه وسلم النبي صلى كان بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي في ذاك أبي وأمي كان companies يعتبر نبي صلى الله عليه وسلم وكان principio أذكب أن يترك любой مجلس لكنه أيضا çık النبي صلى الله عليه وسلم بأبوي فذلك يقول أنا النبي فذأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبوي أنا أول كان ضع我是 ranking كان الس fierce كان Lacimha nice يسمع لاجرند من الله عز وجل امره بهذا وتوجه هاك توجه توجه النبي صلى الله عليه وسلم بما امره الله عز وجل بلال استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا انا كان ذاك الوقت هو الذي من نزل في هذه ايات تطرد الذين يعبدوننا ربًا غير الله استخدمه مؤذنا وعلم للدوله الاسلاميه النبي صلى الله عليه من انتفاعه تقوي المسيره عندما حصل ما حصل في القسواء لما اسس كان صلى الله عليه توجه قريش للعمره بركه القصوى ناهت النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب الفديليه قبل فقال أي عامدت وألحت ما فقالوا خلعت اعمدت والحت قال ما خلعت مع نبي ولكن حدثها حابس الفيل فالنبي صم انتفع من اهلاك ابره عندما يوجه فيله الى الكعبه فما توجه هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ناهت ذكر النبي صلى من اهلاك ابره فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الا ولكن حبسها حابس الفيل والله ما سالوني امرا يعظمون فيه حرمات الله عز وجل الا واجبتهم له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتفع النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من تقويم المسيره كما يقال انتفع من النقد انتفع من الانكار المنكر انتفع من هذا التوجيه النقد الفا في ما يتعلق بكيف تتعامل مع النقد او النقد غير البناء كيف نقد البناء تنتفع منه لتقوم هذه المسيرة ثم بعد ذلك إذ نبي صلى الله عليه وسلم كان حف على مسألة النقد البناء وهو بنحث لحف على المعروف والنهي عن المنكر وقد حسى الله عز وجل plugin وأمر الله عز وجل بهذا قال كنتم خير أمت أخرجة في الناس تأمرون بعروف عن المنكر وتؤمنون بالله ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكنن أي أمكم الله عز وجل بعذاب ثم لتدعونه فلا يستجابوا لكم دعون الله عز وجل لا يستجب الله عز وجل ولذاك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر معروف وعلى النهي عن المنكر لأن يجب الإنسان قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضاف الإيمان فإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنكار البناء والنغب كما يسمى النغب البناء ولذلك يقال هذه النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالنغب لا تواجه النقد بالتفاهات ولا تواجه النقد بالغضب ولا بالاعراض اقبل هذا النقد واقبل الإنكار واقبل هذه الامور لا تتعامل مع هذه بالعواطف بعطف والله احرجني انا وانا وهذا نقد مو مكانه وهذا النقد كله وهذا وتتعامل بالتفاهات اقبل النقد ان كان نقد صحيح اقبل هذا النقد ما في معنى أن تقبل هذا النقد ولا تجعل الغضب هو اللي يطي عليك حتى بعد ذلك ترفض هذا الانكار وما تقبل هذا الإنكار وتعالى مع هذا الإنكار كأن لا أنت الحق معنى أنك تعلم أنك مبطل وأنك صاحب باطل وأن الإنكار في مكانه فترد الحق من أجل أنك محرج من أجلك فهنا تقع في قال نبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق وغمط الناس ولذا لا تعمل مع النق بالتفاهات ولا تتعالى بالغرض الذي يملك الإنسان أحيانا ولكن انتبعوا هذا النق في تقويم هذه المسيرة وصح هذه الأخطاء إذن هذا فيما يتعلق بالنقل تقويم المسيرة بقيت نقطتان نقطة إن شاء الله تأجل الأسبوع القادم ونقطة إن شاء واحدة متورغ لها في هذا المجلس بإذن الله تعالى اللي حتى تنجح في حياتك عليك أن تجمع وتكسب أكبر قدر ممكن من الصداقات ومن العلاقات حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأخوة ومن المحبين لا نقول خالص أنك فين واحد ولا اثنين والبعض لا ما لدي علاقة حاول تكزل أكبر قدر ممكن من المحبين ولكن بما لا يتعاون مع المنهج الذي أنت عليها لا تنازل مو بعد التنازل لا ولكن حاول أن تجرأ أكبر قدر ممكن ما هي الوسائل التي تعينك على جمع أكبر قدر ممكن من المحبين هناك عدة وسائل لا تلخصها في بعض النقاط بإذن الله تعالى بما لا إطالة في. أولا حتى تكسب المحبين هناك كما يقال عشر وسائل أو هدعش وسيلة واحدة منهم تعجل اسبوع قادم لكن عشر وسائل أشار راح في هذا المجلس بشيء من الإجازة أول نقطة كما يقال عظم اسم من تحب أو اسم الشخص الذي أمامك عظم اسمه اهتن باسمه كما كان بي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه ومنوين رضي الله تعالى عنه كان يقول لها يا عائشة فكان يتلاعب باسمه شيء من التفخيم كان يقول يا أباهر في حسنة يعني اسمه له مكان وله ولكن يقول لحين يسميه يا حميراء كانت حمراء شيء الحمراء في وجهه كانت حمراء رضي الله فعلا فيصغر لون الأحمر فيقول يا حميراء الواحد يحد مثل هذه الألقاب أو هذه الأسماء اللي يشعر من خلالها تعظيم واهتمام من قبل متكلم بهذا الاسم ويشعر بأنك مهتم فيه وإذاك لو تقيت بواحد يتذكرني تذكر اسمي وقلت لأين عم تذكر اسمي وما نسيتني وإذاك رأيته وقيت له اسم وقلت له سبحان الله يروح بحق صاحبه ما نسى اسمي ما عندنا هذا مرة واحد ولا مرتين وماش سلم زمان إذاك سمي يقال الاسم سمي لأنه يسمو بصاحبه هو يشعر لأنه هو يتميز عن غيره باسمه يتميز عن غيره باسم وإذاك يفخر باسمه وإذا عايشة من المؤمن كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صحيح يقول لا أعلم بأنك علي أو أنك راضية كيف يا رسول الله قال إذا كنت راضي تقول لا ورب محمد وإن كنت غضبة تقول لا ورب إبراهيم ما ذكر قالت صدقت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك ولقوضي يا رسول الله لكن أهجر بس اسمك فشل ما نحن واحد أحب واحد لا ورب فلان وربًا انت ما حلفت سين حلف الحرف حتى تشعر انه بعمل اهتمام وليعلموا نحن الان كل الماركات الموجوده الماركات الموجوده هذه سواء من مطاعم هذا هارديز ولا كنتاكي ولا باه ريز ولا يشول الروائح اسمها رائحه سانوران كما يقال كان اسماء رجال اسماء اصحابها هو سمى ولحته حط صورته فيه. لأن هذا اسمه فيسموا باسمه ويحب ان الناس تركوا اسمه فمن المانع انك تفخل اسم هذا الموجود امامك بل احيانا ممكن هذا اللي تحبه قل لي يعني اسمك ما شاء الله يعني معناه كذا ومعناه كذا واسم جميل وحاول دولة الكلام هذا تكسب قلبه فلكن النبي صلى كان يتلعب مثل هذا الاسم يا عائش يا اباهر يا حميراء وحين كان يقول يا الله تعالى يقول يا ابا سراب فيسميه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل باسم الحسن وكان حتى يبعثنا عن أن حتى يبين بأن الإسم لا تبارى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلى أبردتم إليه بريداً فأبردوه حسن حسناً حسن حسناً للوجه حسناً الإسم لأن الواحد يتفاعل حتى يتم باسمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالإسم ويبين إنه كان يهتم بهذا به الإسم ولأسماء الحلوة الجميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم ويحاول غير الأسم ما اسمه جثامه صار قال بالامتي حسامه وعندما قال من يحلب هذه الشات قال الرجل انا ما اسمك حرب اجلس من يحلب قال الرجل انا ما اسمك قال اجلس من يحلب الشق الرجل انا ما اسمك قال اسمي يعيش قال له قال خطايا صا يتكلم مس قال رسمت يعني صا بيتكلم قال انا عارف انت ايش بتقول عباركها لا خير الا خير ولا طير, ولا طير ولا اله غيره ولكن حتى يعلم النبي صاصر من الواحد يختار اسمها جميلة فالشيء من هذا أن أنت تهتم باسم ان هو أمامك يقول اسمك معناك كذا وحاول انك تبحث وتطلع معنى جميل لهذا الاسم فيفرح إذن هاي الطريقة الأولى وهذا يبكر صار تسافة لمره الشيخ خاص سلطان يقول كنت رايح فيركيا خاص سلطان الشيخ يقول كنت رايح فيركيا مع مجموعة وكل واحد جمسة مع أهله يقول لها ما نزلنا في اسطنبول في عبارة مع عبارة يقول لهم نحن نتفغل على المكاهدة في صندق اللي برواح لي يقولوا ما انتظروني كل واحد جمسة اثنين راحة وخلوني أنا هاديل الطريق بس احنا نحن بعض صدق الله راح لفندق بعد ما خلص رحت لهم صابيني فلساعة تعريبا يقول دخلت وعلى زعلان يعني ومالتفتها يمتشف من قاعدين مالتفت فرحت إلى السربان وشرت الشغط هذا في السربان وقرأت اسمه وشحت اسمه اسمه كامل فقدر سمحت كامل يقول ناس زحمة قاعدين مطرين دور عثاس طلعهم الشغر وهذا كلا وهذا فقال قلت قتلى... له قال شو اسمه قال قلت له قرأت قلت له اسم غريب هذا قالي نعم قلت له في اسمها بكثرة تركي اسم هذا قال لي قال اسم غريب وشو سميته فقدر قصته وقصة حياته كله عقب ما خلاص وشراح لي وكذا و... ودار قال المعنى العربي لا خالص ونقال المعنى العربي له ولموم الشاهد مع عقب ما خلاص قال له شو المطلوب ويقول الخالد قال له اودي قال خلاص احضر يقول فهذا فضل هكذا احسن شققه اعطان يقول مرة فعليهم بقى سلام عليكم ومشيث يقول لهم ما وصل دورهم الشاهد هذا الحيان يعني الاهتمام بالاسم فعلا يعني يعطيك يعني يكون سبب لتكوين العلاقة والتفكين الصداقات والأخوة النقطة الثانية اللي هو الاهتمام تظهر الاهتمام بمن أمامك ويعني الواحد فينا هذا أمر ملاحظ أنه لما يقعد ما يقف قبل لا يطلع أنت قادم الساعة جبال منظرة يعدل قطرته ويعدل سبعته العقاب والدشداشة وساعة ومشت الحيثة ومشت شعرة لما يفعل هذا حتى الناس ما يترى منظره جميل وهندامه جميل تهتم فيه يحب الاهتمام يحب الناس ان تهتم به ولذلك كما يقال ان اظهر الاهتمام للشخص الاخر اول الاهتمام للآخر حتى يحبك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص اشد الحرص على الناس للصغير والكبير في يوم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم ام سوداء كانت تقوم المسجد يعني ام المسيد امراه كبيره ومرأه سوداء وكانت ام المسجد فقدها النبي صلى الله عليه فكان يتحتى بهذه يقول يعني ما ادري خلاص المشكله راحت لا اين هي قنصلته وفيه واين قنصلنا علي لم ما لم تخبروني ما عذنتموني بما بما ماخبرتموني وما علمتموني بهذا ما عذنتموني بها ما علمتموني فذهب النبي صلى الله على قديه يوم النبي صلى الله عليه حتى هذا اظهر النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام صلى الله عليه وسلم قال اذا قالن سلاسل لهم نور كان فاكي محمد في يوم الايام النبي صلى الله عليه را اسماء بنت ابي ذكر وتحمل على راسها النوى يعني طعام طعام هذا الطعام طعام حتى كل كانه النبي, كان النبي يكسب قلوب الناس وفعلا كسب قلوب الناس في يوم كان في غلام يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صار تبعته يعني في مره اياما ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه قال قل لا اله الا الله فقال لهم غلام لا اله وما كان الغلام على هل غام يهودي ما سعى فقال النبي صلى الله عليه قال يعني صاحبكم يعني خلاص كيف نوصلوا عليه وندفن اصحى المسلمين الان فما وهذا الأمر طبعا النبي ص كان يفعل هذا وكان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم خليجة رضو الله تعال عنه كانت سعاي حالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوله إلى أن توفيت رضي الله تعالى كان تظهر الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم كان تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليديا لأنا هذا كافئ وضع الاهتمام حتى لزوجاته في هيون أن يأتى حديث مسلم في حديث مسلم تارس ي قال, قال تدعوني شرط تكون معي هذا مع قال لا يا رسول الله ما في ما انت وحدك قال فلان ايضا ده عمرو قال ما حت هذا قال انا اوصل قال فلان رسول الله ده عمرو قالوا هذه قال اجل يا رسول الله قال خلاص قال فتدافع عائشه النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عائله ليه هذا الفارسي عشان هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم دي واخرات قاعدت وادين كيف هي تشوف وراح انا خبرها اكل واريح أنا لا انا اهتم في بيتنا ما في اكل تدعوني يتاكل معا ما تاكل معايا خلاص مراحة كاملة الزوج كيف تشعر عندما ترى ان الزوج يتعالى معادي هذا الطريق فكان نبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر اهتمامه بالصغير والكبير الطريقة الثالثة لكسب قلوب الناس كما يقال له لمسة حامية لمسة اليد اتاثر في من امامك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص اشد الحرص اي وحي لي اجمع استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الكثير يعني بحيث يمكن يشعر بان يعني راح يطيل في المسألة أو يطيل في الرساله راح يكتفي فيها المساله هذه لكن كنت بعض ما ان كان النبي عليه يستخدم يده في شغله اتفت النبي صلى عليه قال لي اذن لي في الذنب قال اجلس قال اصلا يقول لي اني اذني انا ما قادر اتحمل واحد خلاص نص لا تنسى امانك الخلاء الزينه قال جلس قال تحبونه قال الناس لا. يحبونه لامهاتهم قال صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبوه لابنتك لا قال النبي الناس يحبونه لبناتهم قال صدق انت تحبه لاختك لا انت تحبه لخالتك لا لعمتك لا تحبونه لزوجك قال لا قال الناس يحبونه لازواجهم قال, لا. لا. لا. قال, لا. قال, قال صدق فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه حركه حلوه درس حلو هذا والصحاب الله تعالى ما كانوا يلبسون تشاديد ولا وهي باسم فنايم يعني يدها على النبي صلى الله عليه على جلدها الصحابي وعلى قلب الصحابي على صدر الصحابي على الشعر الموجود على صدر فبسح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم طاهل قلبه واغفر ذنبه وحسن فوجه قال فوالله ما بغضت شيء مغضي بالزنة أبغض شيء عندي أصلح الزنة لمسا تؤثر كذلك نري صلى الله عليه وسلم أبي بن يقول في الأيام دخلت دخلك المسجد ونسعى احد يقرا صوره غير اللي اقرانيه النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي قرانيه النبي صلى الله عليه وسلم واخر الصورة نفس الصوره نفس وغير قراءه لون غير قراءه غير اللي اقرانيه النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي قرانيه النبي وغير قراءه لون غير قراءه نفس الصوره فخنتومه النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيت الى النبي اقرأ قرأ اقرأ ابي قرأ قال فوقع في قلبي يقول حصل فيه من التكريب ما لم يحصل لي في الجاهلية النبي صلى الله عليه شعر هالأمرها في ابي بن كعب فأهو النبي صلى الله صدر ابي بن كعب قال ففت عرقا الركز واحد تحده يحطيه على قلبك قال ففت عرقا كأنما أنظر إلى الله عز وجل خوفا وهيبة حركة واحدة غيرت وضع أبي مرة واحدة كان يقول حصل لي من التكليم والشوف وضع إليه على صفحة هاي الوضع تماما لمسا حامل على القلب كيف أترت جمعت كل عواطف أبي بن كعب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أبي كأنه غارق في بحر عاطفة في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أياه القابل يصنع أبي يا أبي معك في كتاب الله أعظم فقال يفكر عطوه أبيه قال الله لا إله إلا هو الحل القيوم فوضع النبي صلى أهوى بيده إلى صدع على قلب أبيه فقال ليهنئك العلم يهنئك العلم أي وهنئك على علمك يا أبا المندر دلالة مسعود بل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كان يذكر موقف هذا ما هو الموقف يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن أو كما يعلمنا الفاتحة والصولة من القرآن قال وكانت يدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لا أعلم conclusion ما أنسى الجلسة هذه ويد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعها أخذ علم أحذنا بناء بالعص كان في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يقود قومه يكون أمير على التقييف لا أستطيع وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سيدنا العاص يقودين كتفيه وراح على ظهر سيدنا العاص ما امرني يا اكن امامي يقود وعلى طول استجبت اول كنت متردد التردد راح, راح فقط مسح على الظهر مسح على ظهره راح لها كله فكان النبي صلى الله عليه وسلم حركات جميله ياتي انه يحط على صدره يحط يده على ظهره يمسح على يدينه حتى يخذ واحد دراع عليه كما يقول عبد الله بن عمر في حاجة البخاري لا يقلع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه فقال يا عبد الله كون في الدنيا كأنك غريب أو عابر اسبيب عبد الله من عقة ذلك اصبح في الدنيا كأنك غريب أو عابر اسبيب خلاص حركة وحدها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال له الكلمة هذه ومطلق بعد عبد الله بن عمر كذلك استخدم اليد إذن اهتم بإسمه اهتم به هو أظهر الاهتمام له كبارك نقطة الثالثة اللي هو استخدم اليد ثم حاول أن تتلمس هموما شو أن هم تكدر حاول كثير الموضوع حتى تصل أن تخلصه من هذه الهموم كل مرة فعلينا مسألة اللي هو اجعله يفضفض لك فهذه القضية حاول أن تتلمس هموما أمامك حتى تكسد قلب هذا الشخص الذي أمامك وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كافية هديل junge معالة بن الحكم السلني وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان عراضي فصلى في الصلاة واحد أطش في الصلاة فقال لهم معالة بن الحكم السلنيه في قال رحمك الله قال أخذ الصعار تنظرون إلي في طرف الأيب قال الذي نظروا إلي هو الصلاة في الصلاة لا شيكون قال سهدوا يمرون أخلا وصمتونني قال ما أفكئوا يا هم ماذا فعلت بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كهرني ولا ضغبني ولا شفنني واخرها الصلاة صحيح وكرم من الناس ثم الآن لما هذا أخذ يفض فض معاوية في بعض الأمور عنده موجودة في قلبه يرد أن يسأل عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتقبل منه. هذه الأسئلة قال وصلنا من الناس يخطون قال كان من أنبياء يخط فمن وافق خطه يعني فلا بس يوصل من الناس يتطير قال فلا يصدنكم يا رسول الله أخذي فضو من عنده كذلك يعني هذه نطة وهي ممكن مرت عليهم كثرة وتم تفصيلها يحاول أنك تجعل يبث همومه لك حتى تكسب قلبه وهذا أمر ملاحظ لأنه يبث همومه يعني كما يوقع الثلاثين المشكلة الحل يبث الهموم فحاول أن تجعل يبث همومه فتكسب محبته بعد ذلك وهذا أحسن اضطره لكسب المحام لأنه يسمى الأمامك خليه يبث همومه وحتى يقال بأن قرأت مرة بأن يحيى المشهد هذا العالم النووي المصري الذي قتل في فرنسا قتل المساعد كان بسبب كيف توصلوا له من خلال عالم نووي عراقي وامرأته كذلك كانت كان يعيشون في فرنسا هناك أرسلتم عراق إلى هناك إلى فرنسا من باب نتبه عندها مصنع نووي فكانت انتقل مع فرنسا على بعض فرح على العالم ما كان قاعد في فرنسا العالم العراقي مع زوجته وكانت زوجته بينه وزوجته لأنه يكون هموم أتى المساد الإسرائيلي وأرسل امرأة إلى زوجة هذا العالم العراقي فخلت فيه تسحد منها الأمور وتدخل شقتها وأمنت فيها لين بعد ذلك خلت كل اخبار زوجها ومن خلال زوجها توصل إلى العالم مصري يحد المشهد فقتل بعد ذلك كل من طريق فقط بث الهموم خلت الهموم إلى أنك سبت إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه النقطة اللي كما يقال كن خثيثا على القلب كيف تكون قال أن تريد مدح ظهر الغيب حاول أن تنزح بحص عدم وجوده رح يوصل إلى الخبر ترى مثل ما إغذاء قتبتها يوصل الخبر ترى إذا تكلمس فيه من, من ورائه رح يوصل إلى الخبر ورح تكتب معدته لكن عليك أن تثيث صادق وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم والأيام يقول الجريمة عبد الله البجري وكان أحد ملوك اليمل وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما قتلوا إلى المدينة قال أ 900 راحتي ولا بس حلتي فدخلت المسجد فإذا برسو الله ف palliat keyhole every聽肚 عندما دخلت المسجد الكل أخ даль يرتفت إلي وينظر إلي كيف قص襄ت جلست فقلت جليسي يا عبد الله هل ذكر رسو الله عليه وسلم أمري شيئا ذكرني فقال معنا ذكرك بأحسن بك فبين نبي صلى يخطب فجأة قال نبي في خطبته إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير لي ألا وإن على وجهه مسحة ملك على وجهه جماله مسحة ملك قال فحمدت الله عز وجل امدحك ظهر الغيب رح يوصله لخبر وراح يحبك مع الأيام إذا كان بينك وبينه يعني عداوة على سهتم مسح إذا أسمع بأنك ملحت من الخلف الواحد يقول بأن كان حجاج كان يستثقلني وعند الحجاج ما يطيجني على ما يبوني وكذلك لخص عليه يستثقلني مرة أحدا قال فعندما ذهبت يا عبد ملك نروان فسألني الحجاج ملحت الحجاج وصل الخبر إلى الحجاج بعد ذلك لخص عليه كأني أخف على قلب من أخف الأشياء ويحبني ويقدمني و... وهذه الحصولات لمرة سالة معهم كان بين واحد و بين واحد يعني بينه و بينه بس هي بعض الأفكار له يحدث في مجلس ما كان موجود فتكلموا فيه ونسوها قضية معينة لا تقضي أنا مكتن عنها يا صاح ليسوها فتكلموا فيها خلت تدافع عنها يجمعها ما أحكي وتفرروا هذا صحيح وما في شيء وفي الأدلة تدل على صحيح الموجودين فيه ناس يعرفونهم ومعلاق طوية معهم ذلك اللي شاف يرحم ويهل و اللي كانت أول فيه نوع من جفة لك بعدها كهل ويرحب و... فلذلك حاول أن تمدح في ظهر الغيب وهي طريقة خامسة الطريقة الثالثة حاول أن تثني عليه ثناء صادق أمامه هنا ظهر الغيب لأ هنا أمامه تثني عليه ثناء صادق أمامه وكذلك تكسب قلبه من خلال هذه الكلمات الجميلة والنبي صلى سلم كان هذا هدية النبي صلى سلم يوم الأيام مدح نجاشي وقال عن نجاشي الكلام وقال وبين لي صلى الله عليه وسلم بأن في الحبشة ملك لا يضر عنده أحد يعني ما هو ضار ما يضر عنده أحد فنكلم نليصاً بهذا الكلام توجه من الصحابة إلى النجاشة وعندما أرسلت قريش من يأتي بالمسلمين ليرجعهم النجاشة إلى قريش طلبه النجاشة وإجتمعوا عند النجاشة وأخبره فيما يعتقدونه يخبرونها بعتقداتهم في الله عز وجل وفي عيسى بن مريم وفي لكن جعب الربي طالد كلمة كلام جميل قال رجونا أن نكون في جوارك حبنا نكون في جوارك ونبينا أخبرنا بأن ما تضل فلذاك رجئنا إليه كلام جميل وجه إليه قال يعني في أرض ما حدث عن ربكم أنتوا في أرض مثل ما تحبون وقربهم كل كلمات جميلة حتى بعدك أسلم النجاش كلمات جميلة أثنى النبي صاحب على النجاش وأثنى بها الصحابة على النجاج فكانت هذه النتيجة وفعلا حتى يعني شخص بينك وبيني تحدي لكن أثنث عليه ثناء صادق لن تكسبه وإذا كان فرورين على أمر معين وأثنث عليه ثناء صادق على أمر معينه فيه حتى لو متكذب وحتى لو مصابي اجتمعت فيه لكن أثنث على أمر معين ما رح يسهل وراح يتمسك بهذا الأمر الصحيح اللي هو كان عليه فهذا ثناء الصادق وهذا ما حصل لكعب المالك كعب ما كان معك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلى اني لحن حجه من هؤلاء المنافقين لكن يا رسول الله ما عم جلعر كم ممكن اقول حجه تعذرني مثل ما عذرت المنافقين في غزوه تبوك للمحرم لا فيا رسول الله اني كذبت عليك فاكذب على الله ما قال النبي صلى الله عليه قال اما فهل هذا خطفدق قال اما هذا خطفدق صلق الكعب الان كلمه جميله اسن النبي صلى عليه وهجر 50 ليله 50 ليله هجر النبي صلى الله عليه لكن ما ذكر إلى أن الله عز وجل فرج عنه وتاب الله عز وجل قال فوالله بعد ذلك لا أكلم أبدا عندي الصدق هو الغاية أمامه وأعلم بأن الفرج مع الصدق ثبتت عنده هذه الكلمة عندما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذه الكلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا فقد صدق طبعا ما حدث المسائل كلمة صادقة تجعل ربما يتحمل يعني كل المصاعب يتحمل كل الآلام ويشعر بأنه مهم ويشعر يشعر كل هذه الأمور إذا أثنف عليه الثناء الصالب حتى إذا كان في قلب شيء رح ينسه كل هذه الهموم إذا أثنف عليه وهذا أمر ملاحظ يمكن إنسان بينكم بين عداو لا تنتثني عليه كل الأمور هالك لهضطيها كأن جبل كما يقام من الجليد ونصهر وما بقي منه شيء الطريقة السابعة اللي هو حاول أن تثير الحديث بينكم بينه مساعد طريقة اللي في إثارة اللي إذا كان مهموم تحاول لك تجذل أو تخلي يفضل هموما لا الآن طريقة ثانية تجعل حديث مثير بينك وبينه ما هي اهتماماته هي هثمه بشنو حاولك تطرق على فيها إذا اطرق المساء له فيها راح ينطلق في الكرام ويستمر في الكلام بتصبح أحسن صاحب له وأحسن جليس هناك النبي صلى الله عليه وسلم عندنا شهر ماض فاسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان انسان بليغ كان انسان بليغ انت تحاول الشخص اللي امامك شنو اللي يحب يحب يصيد سمك ايجا جاي له وسولج عن السمك وشو اسمه يحب الكره سولف عن عن الكره حنطله كل الكلام ما ينطق انه استعوي حكي وانت انكبس قلت لها شو الكره من اللي غلب اليوم ها سواك يحب الطيور كلمه عن طير البطئة سمسكت هذا الكلام هذا هذا هذه فتحت حديث معه وخليته ويرتاح لأنه فتحت معه موضوعه يحب يتكلم عنه النبي صلى عندما أتى الظمان هذا الإنسان يحب يبلاغه صح بلاغه وكذا لما جلس بين النبي صلى سلم قال لا إنتري كان فيك مرض أنا داويك إذا كنت مسحور أنا داويك يقول للنبي صلى فقال لنبي صلى سلم, النبي صلى سلم لا, لا اسمع تكلم طبعا هذا الرجل اللي عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن كلامك جميل يقول ايضا ما يقول هذا كلام جميل وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا اولا ضمت عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه وعلى بلاغته ثم بعدك النبي طلع الموضوع بلاغي اي تكلم كان بلاغي يعني جد قلب ضمت طقم نبينا من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمال من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ما اقعد احد اقعد اقعد عاد على النبي صارت مره ثالثه قال اشهد ان لا اله الله انك رسول الله موضوعيتين في حد البلاغه في رغم الدلاغه ولكن العرب يحبون دلاغه زي معجزات القران قوم موسى يحبون السحر لدرجه مساله سحرهم ولذلك آمنوا بموسى على طول السحرة بلحظة تسجدوا فهي القضية اللي حدها من أمامك اهتم فيها ورح تكسب من أمامك صرحة دايبية عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبركت الناقة فأرثت قريش من يمثلها كان من ضمن الرجال اللي يمثل قريش رجم بني كنانة وكان يعظم البدن ويعظم الحرم وإذا شاف إنسان محرم وعنده بدن مساقل الحرم وهجم مساقل الحرم يعظم هذا الأمر النبي صلى, الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بينه كنان قال النبي يصهر هذا الرجل عظيم الهدي ابعثه امام ولد بس ابعثه امام فقط هذا وهيتم هذه القضيه ابعثه امامه فبعث الصحابه الهدي امامه هم 1401 وخلينا نقول لبيك اللهم لبيك لبيك رصيده لك رب لبيك ان الحمد والنعمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المدينة. لما راى ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معي ولا كلمه وجاء الى قريش قال له اللهم ما نبغي هذا ان والله ما ينصد هذا هذا يأتي يعتمر يعتمر ولا كلم ولا خاطر بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن نفسه عرف أنه يتمها القضية أثارها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثها أمامه ولكن قصة في مثل هالح صرت لمجنون ليلة يقول أحدون يقول كنت حاجة حتى إذا وصلت إلى منا إذا بجماع على جبل من الجبال. من جبال منا فصأت إليهم فإذا فيهم فتت أبي جميل وويه مصفر وبدنه وبدنه ناحل مرة البعيف وهم يمسكوه ويتفلت فيتكلم هذا الرجل وهذا أعوز من أين أتأثى من النجد قلت لهم ما لكم تمسكونه قالنا خاف أي جناية عن نفسه جناية خافوا نفسه من الجبل وكان يسمع دعوني تركوني أتنسم صبع نجد بش مرحت نجد صبع نجد بش ما فيه حاري قلت من هذا قالوا خيس من موح مجول ليلة النجدية قال بعضهم أنه لا يعرفك من أين أنت؟ قلت من نجد قال اقترب قال له اقترب من وأخبره بأنك من نجد حانت شوية ارتاح متفلت الرياض فاقتربت منه وقلت له أنا من نجد وتبسل يعني ملأ صدري بالشهيق عندنا عالد أنه من نجد فما خلي عن موضع موضع من نجد رأيك مكان فلاني كيف المكان وكيف هذا وكيف وموضع موضع من نجد وأنا أجهض والريال خاص غير نسى نفسه وهو يسألني وأنا أذكره والعين تدمع وأذكره ويمكي وأذكره ويمكي قالوا استمك أهو جعل مكانه بعد مكان تفلت أثار بين حديث اللي هو أرضه تنفيذ أثيره حتى ذلك تصدر أن تجدده إلى قلبك وتجمع قلبك وقلبه في في موضوع هو يهتم فيه وهو يحبه النقطه قبل الاخيره النقطه الثامنه لينس اخ ابتسام استخدم معه الابتسامه لو يجرب اسم اول وجه ناجح ملك كانك تقول له يا سلام انا سعيد برؤيتك وما ودي ولا أحب ان تفارقني فقط ابتسامتك تشعرني من امامك كانك تقول له أنا لا أحب أنت فارقة لي بابتسامة فقط بدون أن تتكلم بابتسامة كهدد على مرادة وكأنه تقول الله هو أني أحبك وشد يحب لك, لك. فقط بابتسامة فعلا تجنع بينما قال بينما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة والله بالحارف يقول ما رأيته أكثر تبسم من رسول الله حسلم أكثر واحد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرب عبد الله البجري يقول لما أسلمت ما رأاني رسول الله عزيز الله وتبسمي في وجهه ما رأاني لو تبسم حتى عمر العاص الظاهر الأساسي الابتسامة ومن بينه أحب الناس إلى النبي الصاني قال يا الله من أحب الناس إليه قال عائشة قال لا يا رسول الله ندجان قال يا أبو بكر قال فثم من يعني يمكن أطلع قال عمر قال يا رسول من قال ابو عبيب يكلى أخرا أسمان فسكر الشال هذا الابتسامة فعلا تكسب من أمامك بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقيرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق حيث مصر قاله وجه مفتسم بوجه طلق فكامت تقول له في الحقيقة الكلام مهما تكلمت ما أستطيع أن أعبر لك عن ما في قلبي هذا الاتسام فقط يدل على كل الكلام لو, يعني لو تكلمت مصر أن أعبر عن محبتي لك وإننا فقط بالاتسام في هذا يدل على كل الشعور الذي أشعر به بابتسامة صادقة بإضافة لابتسامة تعمل الجمال تشوف ما يقول غزاني يقول لا أخطرت ولا من غضب يجب عنك من وسائل قضاء الغضب إذا غضبت على طول نروح شوفه في المنظمة يقول ترى وجه كأنه شيطان لكن تسم انظر إلى وجهك في ترى الجمال يضي على وجهك والنور يضي على وجهك إذا ما تبسم ولكن قال الشخص الناجح هو الذي يكثر من الابتسامة وفعلا يعني في بعض النواب ترى صورته كلام بتسم ويذكك يعني يكسبك ترى صورته بس و في كل ويتعمل إنما ما له و هو لأن فعلا من يرى الله كم واحد يرى صورته سبعين شخص راح يرى جريدة واحدة إذا ما حطت صورته كيف إذا جريت كم من الجلائيب وذلك الناس يقول هذا بالخيره الناس صحيح انسان حلو جيد هذا لانه هو مبتسم والله قال بان يعني الابتسامه تاثر القلب أكثر مما تاثر الكلمات هذه الابتسام النقطه قبل الاخيره لو قال الحب ساعتك انك ترى الان كلمه الحب كيف تعرف أنك, انك تحبه بتقول تقول لها انا احبك اكتب الكلمه هذه شو لما تستيقظ بعد الكيف واذا عندما اتى يا رجل الى النبي صلى قال, قال له نبي قال يا رسول الله مروه توصلني يحبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تحبه قال قال له فعل اذا تاخذل بانك تحبه كان النبي صلى الله عليه يفتح الباب ويحف الصحابه على أن الواحد يبدل بهذه الكلمات الجميله انه ابهر المحبه وذاك ما يقال فعل المحبه تنسف جبال من الحواجز وهمية ربما حواجز وهمية بينكم من آخر حواجز أنت أوجته أو هو أوجده تكلم بالكلمة المحبة كل حواجز جبال تنسف بكلمة الحب التي تظهرها وخاصة بعد كلمة حب واذا كلمت هذه قلت خلطها بكلمة عين أو كلمة قلب يعني انت عيوني ولا أنت قلبي ولا أنت حبك في قلبي ولا... هذه كلمات مؤثرة جدا وهذه كلمات الله عز وجل تكلم بها مع الرسل كما قال الله عز وجل لموسى قال أنا اخترتك وقال أنك بأعيننا والله عز وجل إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لكضى كلمة القلب قال لنثبت له فؤادك ونزل به الروح على قلبك كلها جميلة قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنك بأعيننا قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه بكلمات جل حتى تختار كلمة الحب مع القلب ومع العين خاص ملك قلب من أمارك وإذا كان الإنسان مهموم بكث لك كلمة أبهرت للمحبة وكلمة الحب هو المهمة كلها ترتفع عن هذا الشخص بل كأنك تبني بيت شامخ وفعلا تعرضت مرة على واحد كلها بها الطريقة يبعد عن قلبه ويا بعد كلو من امامك حاولت تعرف على العايله وجدت العايله ات الله يبارك فيها عايله متالفه على قلب واحد على قلب واحد للكل عند الكريمه امه بعد الطريقه ام سلم عليها هلا من قلبي هلا كان ما صرا بها مكون علاقه بس صاحب ولدها قام كلمات الجنيه ما في احلى منها فعلا جمعت هاي الام عندما اخذت كلمه أصبح كل يوم هذه الكلمات واجتمعت العائلة بينهم بيت كل واحد لا بلوا بيت إلا بيسكن بيت واحد هم يطلبون يسكن ما يظن يفرضون لأن كلمات هذه جمعة بينهم كلمات المحبة وكلمات المودة النقطة الأخيرة وهي مسألة النظرة النظرة أخوانا النظرة نظرة ساحيرة تسحر من أمامك النظرة تؤثر حيث لا تتكلم فقط من نظرة ابتسانة لا هنا بها فقط من نظرة النظرة تسقط كذلك يعني كل الحواجز الموجوده بينك وبين الآخر. بل كثير الحنان وكثير العواطف بينك وبين الطرف الاخر ليه استخدمت هذه النظره والله عز كان يخاطب النبي صلى الله الذي يراك حين تقوم قد نرى في السماء نحن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الطريقه الان موضوعنا اللي في عقيده النبي صلى النبي صلى الله من هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ساحرة يتأثر حتى لو مهموم المهموم هذه تقلع الهموم كعبد مالك عندما النبي صلى الله عليه وسلم في حاثة التبوك في عزة التبوك وهجر الصحابة زوجته هجرت يقول أصبحت الأرض غير الأرض التي كنت أعرفها تغيرت هو مهلوض بالمدينة تنكرت علي المدينة وقال مهلوض بالمدينة أصبحت أرض غريبة من نسبري ذهرت إلى ابن عمي أبي قتادة وأحب الناس إليه تسلقت جدار أبي قتادة. سلمت عليه قل فور الله ما رد السلام قلت يا أبا قتادة وتعلم أني حب الله ورسوله قل سكت تعلم أني حب الله ورسوله ناشدتك الله, الله. تعلم أني حب الله ورسوله سكت ما أجابه ناشدت مرة ثالثة حتى ما قال لي أنت قلت قال الله أعلم قال ففاضت عيني بالمتاع أحد الناس يخطي من هالطريقة هذا وابن عندي وما ردني ولا خطبني الله يقول فتسلقت وجاء رغاء جاء طالت عينها بالبكاء أصبح روح لي في المدينة شلي كان يخفف منه لكنت لك لأدخلت البسجد فأصلي أشعر بالنبي صلى الله عليه ننظر إليه لما أسلم يلتهت عنه لأنه مأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجلة لكن يقول نبي صلى الله عليه وسلم كان يشعرني لأنه يراني هالنظرة هذه خففت عن كعب المالك لما يشعر الإنسان تراه حين سلم يقعد أن تتراه ما هو تنظر بما كنت عنده او استخدم يتوجه يعني ما وراء الجانب لا يا جانب يا رب ان هذا يراه واللي هنا يراه وان كانه يراه من لكن يشعر بان هذا يراه هذا يراه يقول فكنت اشعر وانا بالصراحه ان النبي صار يرانني ان النبي صار يحبني وان النبي صار يخفف من الالم وزفي كعب المالك بهذه النظره ترى انا احبك وان هذه نظره حب لكن المامور بهذا انظار التربيه واذا كان هذا كان صحيح لكن فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النظرة التي تخفف وتقرب ما بين القلبين وتقرب ما بين الاثنين لذلك أحرص أشد الحرص أنك تنظر نظرة كما قال ساحرة نظرة عاطثة نظرة جميلة إلى من تحب وهذه العلقة تقضي على كل هموم يكون على الكنش تكي وانت تنظر نظرة جميلة ينسى كل شكوى فقط بنلغى جميلة ينسى الشكوهار فالشار من هذا هذه ثالثة من طرق ممكن من خلالها يعني تستطيع أن تكسب محبة من أمامك اهتم بإسمه اهتم بشخصيته استخدم يدك معه في لمس القلب أو مسعر الظهر أو اليدين تجعل يدك على يده تلمس همومه حاول أن تأخذ همومه وتجعله يفرفض يذكره بظهر الغيب تثني عليه بظهر الغيب أثني عليه أمامه عليك أن تثني عليه أمامه حاول أن تثيل حديث بينك وبينه فيما يحب هو ثم ابتسامه في وجهه ثم أظهر الحب له بكلماتك بكلمة حب له ثم النقطة الأخيرة نظرة معينة إلى ذاك الشخص أو إلى الآخر تستطيع أن تكسب قلبه وهذه عشرة أسباب ثم لا تكسب من الانتقاد لا تنتقد بكثره الاغراض بطريقه معينه حاول أن توصل له المطلوب لكن النقد هذا في حقه والانكار بطريقه مباشره لا عند الشخص الاخر ولا قال الله حاول تنتقد النقد المباشر مثل ما فعل الحسن والحسين قال راى رجلا ما احسن كبير فتدخل على طريقه بحيث يصير ان يرقنعوه ايقنعوا أي بهذا ولكن بطريق غير مباشر فقال لي احكم بيننا الحسن يقول طريقتي احسن والحسين يقول طريقتي احسن في الوضوء بيننا من هو وضوؤه احسن فتقال لي حسن توضى فاحسن وضوء الحسن وقال الحسين توضى فاحسن الوضوء فابتسم الرجل قال لي الله خير علمتوني كيف اتوضا لكن بطريقه حلوه وعارف ان طريقتي غلط لما راى ابناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نفس الطريقه ما تغير كل واحد يتوضى بنص وإذا قال في اللي ولكن اللي حتى ولا أن في النقد. لا تستخدم أن تكتل انتقاد مباشر وإذا تنقل الكتاب في التنقمة والقل centres скажوا Palmer Di Malikah irakashiriampan who? Ukwara Küwe Velikah Magilyar 28.5 10. signs. annak компании Sofakur Arajun Saman. bull of its happened to his life. amいきます.racusür meeting .el тот cherry at all have been committed to entering the kurtzakir in defin��습니다. 하지만 suppose your call was to take over two children better at all.好像正game iение 2で f عائشة والله تعليم عنها كان نبي ص لهم عند ضيوف في بيتها أرسلت أم سلم بصحفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ففأت عائشة بار فإذا خادم أم سلم ما هذا قال هذا من أم سلمة. سلم لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم مغم speakersعرفت عائشة غارت خالص اكسرت إلى أم سلم teve thought for a sal mister في探ذها فيها طرافل جمع قال غارت أمكم أمكم غارت ثم أخذ صحفة عائشة وأرسلها إلى أم سلام اذكرت في احاديثنا ان ايش راح اسوي امي لكن الطريقه باليف وابتسامه صح. استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم حصل حصل بين عائشه وبين زينب بن, جح وزين بن جحش وزينب المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم كانه اللي عائشه ورد ردت عائشه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى بس يعني هذا كل احد يتحدث بوتر وبتره واحد معروف له مكانته ولذلك يعني سهل النبي صلى الله ثم فيما يتعلق في المنظر المباشر لا تكن محاسبا وهي مرتك علينا لا تحاسبك كيف لا تعاتب بكثر الحمد لله